أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م را تلك آ ي ا ت الكتاب المبين إ ن ا انزلناه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعقلون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 قالوا يا أ ب ا ن ا إ ن ا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف, عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين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 وجاءت س ي ا ر ة ف أ ر س ل و ا واردهم ف أ د ل ى دلوه قال يا بشرى هذا غلام و أ س ر و ه ب ض ا ع ة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم م ع د و د ة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر ل ا م ر أ ت ه أ ك ر م ي م ث و ا ن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 والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولما ب ل غ شده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب, وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إ ن ه ربي أحسن م ث و ا ي إ ن ه ل ا ي ف ل ح ا ل ظ ا ل م و ن و ل ق د همت به و ه م ب ه ا ل و ل ا أرآ ب ر ه ا م ي ه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر و أ ل ف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أ ر ا د ب أ ه ل ك سوءا الا أ ن يسجن أ و عذاب أ ل ي م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 و أ ع ت د ت لهن متكئا و آ ت ت كل و ا ح د ة منهن سكينا وقالت اخرج ع ل ي ه م فلما ر أ ي ن ه أ ك ب ر ن ه وقطعن أ ي د ي ه ن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 ثم بدا لهم من بعد ما ر أ و ا ا ل آ ي ا ت ليسجننه حتى حين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 ولكن أ ك ث ر الناس لا يشكرون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 سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امرا أ لا تعبدوا إ ل ا اياه م و أكثر النابلسي ل ل ع ل و ي ا ص ا ح ب ا ل س ج ن أ م ا أ ح د ك م ا ف ي س ق ي ر ب ه خمرا و أ م ا ا ل آ خ ر فيصلب ف ت أ ك ل الطير من ر أ س ه قضي ا ل أ م ر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أ ن ه ناجي منه ما ذ ك ر ن ي عند ربك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 يوسف أ ي ه ا الصديق أ ف ت ن ا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع, عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات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 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك ف ا س أ ل ه م ا بال النسوه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 ان النفس لاماره بالسوء إ ل ا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك ا ت و ن ي به استخلصه لنفسي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 وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث ي ش ه ا ء ا نصيب برحمتنا من ن ش ا ء ا ولا نضيع اجر المحسنين ولاجر ا ل آ خ ر ه خير للذين آ م ن و ا وكانوا يتقون وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم كرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني ب أ خ لكم من أ ب ي ك م أ ل ا ترون أ ن ي أ و ف ي الكيل و أ ن ا خير المنزلين فإن لم به فلا كيل لكم عندي ولا عندي ت قالوا ر ب و ن ق سنراود عنه أ ب ا ه وانا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها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 قال لن أ ر س ل ه معكم حتى تؤتوني موثقا من الله ل ت أ ت و ن ن ي به إ ل ا أ ن يحاط بكم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 يسرق فقد سرقا كله من قبل فاسرها ق د يوسف في نفسه ولم يبدها لهم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 قال معاذ الله أ ن ن أ خ ذ إ ل ا من وجدنا متاعنا عنده إ ن ا إ ذ ا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف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 فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين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 قالوا تالله لقد آ ث ر ك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين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 إ ن ي لاجد ريح يوسف لولا أ ن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم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 فلما دخلوا على يوسف ف ا و إ ل ي ه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آ م ن ي ن ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا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 وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين وكاين من آ ي ه في السماوات والارض يمرون عليها, يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون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 وسبحان الله وما س ب ح ا الله ن و أ ن ارسلنا من م ا ل ش ك ي ن وما أ ر من قبلك إ ل ا رجالا نوحي اليهم